لا أمس من هذا البلد وأن تعلم من هذا البلد وما لهم وما ورد لقد خلق لهم إنسان فيك بد أي أحسن أن لن رسانهم شفتيهم وهذين من يدين كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصدر وتواصلوا بالمرحبة أولئك أصطاق الميمنة والذين كفروا بآياتناهم أصطاقهم مشأة عليناهم مغصلا